والقمر إذا اتسق لا لتركبن طبقا عن طبق ثم قال فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وأصلي وأسلم على من بعثه ربي جل وعلا بالحق وبالحق نطق روحي وأمي وأبي ونفسي له التدى عليه الصلاة والسلام أما بعد أحبة الفضلاء وأخوات الغاليات يقول رب جل جلاله وهذه هي البداية في كل محاضرة وفي كل وفي كل لقاء أن تكون انطلاقتنا جميعا من كلام الله جل جلاله وهل هناك كلام خير من كلامه جل وعلا أ يتدبرون القرآن أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمَّا لَا قُلُوبٍ أَطْفَالُ هَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ ليتدبروا آياته وليتذكر عنو الألباب ما قال ليسمعوا آياته احنا نسمع كل يوم مغرب وعشة وفجر لكن ما تغيرنا ما قال ليقرأوا كل يوم نقرأ لكن ما تغيرنا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 وخطوات من ذهب في نزاح سناسف والله سبحانه وتعالى يدينا جميعا بفضله سبحانه وكرمه وجوده ما قال أحبتي ليقرأوا نحن قرأنا لكن ما تغيرنا كم مرة قرأنا وقولوا للناس يحسنا ثم تغيرت مشاعرنا اللي بنقول شيء غلط وقلنا شيء صحي كم مرة سمعنا وقرأنا قل للمؤمنين يغبوا من ابطارهم قل للمؤمنين يغبوا من ابطارهم كم مرة غبنا لأن قرأنا جماعة وطمعنا وطلونا وحسبنا لكن الله عز وجل يقول حكمة لإنزال هذا القرآن بلا من التعليل ليدبروا آياته هذا المجلس اليوم بإذن الله حتى نحقق شيء من اللي يدبره. قل هو نبأ عظيم. قل هو نبأ عظيم. تعالوا مصارح انفسنا. هل تحس أن تقرأ القرآن إن كلام عظيم يغز جوانب قلبك؟ ويحرك مشاعرك تحس ان هي تدفعك لاعمال طالحه تحس انها يكبح جماحك على المعاصي ولا تحس ان كلام قريته وقراه هل تحس انك اذا دخلت المسجد وقسمعت الآيات تحس بعظمتها وتطلع متاثر تحس وانت والله يا جماعة احسن امر ان نطالع انفسنا ونعرف وين الجرح ونحله الان بعضنا يقول لا والله انا اقرا خمس صفحات وأسكر مضحف والله بكل فراحة ما أحس بشي تغير حالي قبل فتح الخمس طفحات مثل حالي قبلها بل قرأت القرآن من الفاتحة إلا الناس ما تغير في شيء نقول طيب ممكن تكمل الآية لأن الله سيخبرك أين الخلل ليش ما نحن لأعظم الله يقولنا عظيم ومن أصدق من الله قيل الله يقول لنا الكتاب عظيم وكفابه أنه كلام العظيم جل جلاله طيب يعني ما دام الله قال عظيم فإذا في مشكلة يا أن فينا يا أن في القرآن الله يقول عن القرآن أنه لا يأتيه الباطل فإذا زكي القرآن قال الله كتاب أنزلناه إليك مبارك قال كتاب أحكمت آياته يعني ما في مشكلة وكتاب. ما في خلل يظل ثم عظيم ثم قال أنه كتاب عظيم تعال نشوف إذن وين الخلل نخطي على عجر وبإذن الله نبدأ في علاجه والله إن عالك وبدأت تنمث القرآن بمشاعرك وبدأ يحرك في قلبك وبدأ القرآن يوجه إلى قلبك والله أنت حس بحياة لا توفف ولا تطفتها الكلمات ولا تعبر عنها العبارات لكن تحس قل هو نبأ عظيم أنتم ماذا يا رب نحن أنتم عنه مارضون يقول المشكلة في الطرف الثاني اللي هو أنا وأنت قل أنت اللي ما أنت بحث أنت اللي ما عطيت من وقتك أنت اللي إذا قريت خبر في الجريدة وما فهمت تروح التابعة تتم تروح تدور انت فاهم الخبر لكنك إذا فهمت فا... كل ما فهمتها ما تدور تفسيرها لأجل هذا حبة الفبرى تجد عقولنا استغلت واستهلكت واستنزفت في أمور ما تعنينا لو تسأل الآن توجد في المدارس ورقة مكتوب عنها اكتب ما تعرف عن روبرتو كارلس تجد ايش ما يعرفه المخ مليان بيأكتب لك صفحات ما تكفي صفحتك بيأكتب لك في أي طريق ورقم في وكم هدف سجل وكم عقد الاعترافي وماذا بيتزوت يعطيك جميع المواطفات لون طوله عمره سنة ميلادة قل له طيب يا حبيبي زام عندك هذا العقل وهذه الذاكرة العظيمة اللي مباشرة استذكرت فيها واسترجعت الأمور والمعلومات سأعطيك ورقة مكتوب فيها أكتب ما تعرفه عن وسأضع لك كلمة واحدة فقط قل لك الصمد وبحط لك بعض نقطتين وقل لي اكتب كم سوطة فيها تكتب على الصمد كم معلومة تعرفها عن هذا الاسم وهذه الصفة كم قرأت كم في مخيلتك في القلبة حتى في ذلك العقل والمخ ثم يخرج ما عنده شيء مع العلم بأنك ما سألت في البقرة ولا آل عمران ولا الصور الطوال سألت عن آخر صبعة في القرآن عن صورة من أكثر صور القرآن تجد ببورة كارلس أنفاسك اللي تدخل الآن وتخرج تشعرها يا حبيبي أنفاسك اللي تدخل تطلع الآن ما أعطاك منها وحدها قلبك اللي ينبض الآن لا يراه إلا الله ما أعطاك منها وحدها أولادك ما أعطاك منهم واحد عيونك سمعك بصرك ما أعطاك شيء وعرفت عن كل شيء والطمد اللي أعطاك كل شيء كم عرفت من كتابه من كلامه كم عرفت عن أسماءه وصفاته وهل اللي أعطانا كل شيء لأجل هذا هذا المثال ليس للتعنيف لا لكن لكي نشعر لأن الشيطان لما نقول أنتم عنه معرضون يجيني أنا وياكم ويقول لا أنت يا أخي قريت وأنت فاهم القرآن تعالوا يا جماعة نعرف أي الخلل اللي عندنا ثم ننطلق بإذن الله الكل يريد النجاة الدنيا والآخرة لنفسه لأهله لأولاده يريد النجاة في كل الأمور تعالوا وانظر أين نجد النجاة أخواننا الآن يقتلون يشردون ترمى نتاعهم ويتم عطالهم تعالوا وقرأ معي أوليسوا مظلومين بلى تعالوا وانظروا كيف يكون عندهم نجاك وكيف يكون عندنا نجاك وكيف نستطيع أن نضمن أن أنا وأنت أن الله عز وجل إذا أوقع بأمة سوءا أن أنك أنت وأولادك تخرجون منها والله هذا الكلام ليس ضمان هذا المسكين هذا الكلام ضمان من رب العالمين الله عز وجل وصف أن الناس ثلاث أثناس في صورة الأعراض قد تملك الناس ثلاث أثناس قسم طبعا أنا وأنت واحد من الأصناف يوم دخلنا وحياتنا كلها صنفت عند الله عز وجل من هذه الأصناف الثلاثة فوأنا أقرأ حاول تصنف نفسك وين لأنه سيعطيك الأصناف وسيعطيك كل طنف ماذا أعطاه الله عز وجل ماذا فعل فيه واختار الطنف اللي يناسبك وأختار الطنف يناسبني وناس يطيعون الله سبحانه وتعالى وينتهون عن المعاصي ويصلون ويصمون ويطددون ويذكون ويحجون لكن ما لهم دخل في الناس حط مليون خط ما له دخل في الناس الناس صلوا ما صلوا فعلوا منكرات معاصي أطاعات وما له علاقة فيهم الصنف الثاني يعملون الصالحات وينتهون على المنكرات وفوق هذا جالسين يعدلون في المجتمع لهم دخل في الناس ينصح هذا ويكلم هذا وهو رايح يا فلان تعال صل يا فلان جف المحلك رب العالمين هو الذي أمرك وهو اللي خلقك وهو اللي أعطاك وما خلقت لأجل البيع خلقت لأجل الصلاة فكر بعين تعال بتاح صل طال بعين تعال بتاح ويأمرون شغالين كم الثالث مثل محدثكم المسكين يعطي على حاله الآن الله سبحانه وتعالى يا جبال ان ينقل لك الله الخبر هو لا يريد أن يقول لك مثل روايه كذا وخلاص لا ما كان حديثا يذكر بما هي سواليفي لقد كان في قصصهم حبرا ليس لكل الناس فينا تقرأ الجصة وينشي لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء فما دام القضية ما هي قطط القضية حق وتفصيل وتصنيف فتعال وانظر إلى وضع وضع كوبهم وإذ قالت أمّة منهم اللي يطيعون ولا لهم دخل في الناس يكلمون اللي ينوهن عن المنكر ويأمرهم بالمعروف يقولونهم لهم وإذ قالت أم أمة منهم اللي يقول لك كلام الله جل جلاله سمع الطائفتين هم يتكلمون ثم قال لك ايش قالوا واش ردوا عليهم الناس الثانيين وماذا فعل الله فيهم جميعا واذ قالت أمة منهم لمن يناقشونهم يقول ليش ايش انتم كده ايش اندخلين في الناس لما تعذون قوما ليش تنفعونهم ليش تمتنعون ضحهم قوما لله مولكم هذا يريح فيها أصلا خلوهم لا تنصح حالا من تي رب العالمين العنانين قوما لله مولكم أو معدبو ماذاب شديدة رد الأبطال إن ترد مثلهم إني لنفسي ولكن للناطح قالوا معذرا عندهم هدف وعندهم مبررات له الأوامر بالمعروف أنه يعني المنكر قالوا معذرة إلى ربكم عشان إذا سأل لي رب العالمين مريت بالشارع ورأيتهم إيش قلت أنت عشان أمور تطالب بحقوقه، لو شفت جارك فض عليك ماء في البيت، رأب ما أنت هر ما أنت هر اشتكيت. لو واحد أخذ مالك تكلمت ونطق طالب، طيب العالم اللي قاعدين ينقصون في دينهم ودينك، نصحتهم، كلمتهم، قالوا مذرة إلى ربكم. وَلَعَلَّهُمْ يتقون. يقول نحن ودنا أن نسمون للجنة ودنا أنهم يملكون قصور في الفردوس الأعلى لكن في النهاية أنا أريد أن أنجو نعذر عند الله عز وجل طيب هذه قصة إيش قاله وش اللي صار بعدين كمّل الآية اللي بعدها فتجد أنها تعيد عندك إن كنت تدبر هالقرآن إذنها تعيد عندك مخاسبة ومواجعة تثير عندك قضية تسأل فيها نفسك وتراجع أنت من أي صنف فلما نسوا ما ذكروا به كلهم على جضاعهم ثلاثة فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا خط تحت أنجينا مليون خط أنجينا أي صنف أنجينا الذين يعملون الطالحات وما رهم داخلت الناس أنجينا مين أنجينا الذين ينهون عن السوء وين الباكين يا رب وأقذنا الذين ظلموا بعداد عذابٍ بما كانوا يفسقون يا رب هؤلاء طيب ناس طالحون ألا أهلك في ناس طالحون؟ في ناس تقوم الليل وصلي النهار؟ صلي الليل في النهار؟ نعم إذا كفر الخبث إذا كنت تمشي في الشارع هذا نطول الغاني وهذه مسبرجة وهذا يعاتف وهذا يؤذي الناس وهذا نحل خراب وهذا فإذا شفت القوايا هذه كلها انتبه وين لازم تبريد نفسك الآن لازم تسعى في رفع درجاتك عند الله ورفع قدرك عند الله من الطنط اللي يعمل الصالحات إلى أنك تكون من الذين يضمنون النجاة إذا صار في الأمم ضربك وإلا عمّة طامة في الأمة وإلا صار في نقص البركات مع الدركة في رواتب ولا في بركة في أمورنا ولا شيء ولا أوقاتنا أنت تخرج منها أنجينا. طيب يا ربي هؤلاء الذين يحمدون الصالحات طيب هم ما سووا شيء ليش يأخذون واتقوا فتنة قرآن واضح واتقوا فتنة لا تطيب الذين ظلموا منكم يقول ما تطيب لي بس لا تطيبن الذين ظلموا منكم خاصة يقول أنت قفتنا ما نخفتها باللي ظلموا باللي قاعدين يعطون حتى نتاكين عنهم واعلموا أن الله شديد العقاب يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ الشر كانوا أول مدللين من إسرائيل كان يمشي لواء فيهم فوق الغمام وظللنا عليكم الغمام أنه عندنا جوزين نفرح هذا يمشي غرام تمشي معه رضي الله عنهم. شم نعم. وأنزلنا عليكم المن والسلوى حتى وصلوا في رفع عند الله أن قال وأني فضلتكم على من على الشرق على الغرب لا فضلتكم على العالم العالمين. ثم تفاجئ في القرآن إن الله نقل لك خبر إن هل فضناهم وهل لعطيناهم بنرسل لك رسول عليه الصلاة والسلام يعلمك إيش تواين فيهم وليش. وبأنزلك آيات أعلمك سويت فيهم وليش كلام محمد عليه الصلاة والسلام يقول أنهم فقدوا النجاس فقدوا الأمان فقدوا السلام كيف؟ قال أول ما بدأ يذب الشر أول ما بدأ الشر في بني إسرائيل أنه كان أحدهم إذا وجد أخاه على المنكر شاف واحد يدخل قال الله حبيبي ترى الآن الله عز وجل محرك لك إذيك وغيرك والله معاق ما يقدر يرفع إده ينظف نفسه فبدل ما تشكر الله عز وجل لها النعمة كان يقول له اتقلنا فإن هذا لا يحل لك يا خيط ربك يأتي في الغد فما يمنعه ذلك وهذا وهو على منكره باقي فما يمنعه أن يكون أكيله وجليسه وشريبه اقعد شؤلف معك وربحناهم قال الله فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونعنهم وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل وين لعنهم على لسان داود وين في الزبور وعيسى بن مريم في الإنجيل وهم قوم موسى في التوراة وهذا الكلام في القرآن كل الكتب اللي نزلها الله عز وجل لعنهم فيها وعلمك وعلمني ثم الكتب كلها لعناهم فيها طيب يا ربي لماذا لعنتهم حتى ننتبه لأنفسنا انت حين أعطيتنا أمل ونعمة وأفتهم أثر مننا وغيرت عليهم قال مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لهم ترى أعطناهم أشياء أفضل وأثاروا الأرض وعمروها أثر من ما عمرناها نعم أثر من ما عمروها فيا ربي إحنا نخايفي على مصيرنا نبغى النجاة ما نبغى نتيح في أمور يعني تكون عاقبتها علينا يا ربي لماذا لما لعنتهم وغيرت عليهم وقلبتهم منهم وخنازير يا ربي لما أسمع قال لك بس شي واحد تسوه ذلك بما عفو تسأل يقول لك ما ذلك بما عفو بتوقع أن الجريمة اللي سوها هذه قتلوا آلموا وذبحوا ناس اسمع جريمة حقا ذلك بما هم وكانوا يعتدون سو جبلتك رب الله تهيأ أنك تكون صادق لو كان الشيء اللي فيهم فيك اللي بتعترف وتقول والله بانت ما فيك قل يا ربي لك الحمد ذلك بما هم وكانوا يعتدون كانوا لا يتناونا منكر فعلوا <تصفيق> بس هل دائما توليها بس هذه جريمة ايه والله هذه جريمة كانوا لا يتناونا منكر فعلوا لبئس ما كانوا <تصفيق> يعني اذا ما اقتنعت الاولى واللعنات بقى اقول لك ولا بئسة ما كانوا يفعلون هذا الآن اللي ما يتناهى عن منكر أجل كيف اللي شغال بالمنكر وبلوتوثات يرسل وتعطي خوياتها وأرقام أطحابها وإذا جاء بيطلع خويته نادى خويات ثاني قال أنا أجيب لك أخليها تجيب بنت عمها ولا بنت خارتها وشغال منكر ويعلم الناس بالله ما اللي في البي سي ولا اللي في السوبر مويد والله فاتك نص عمرك البارح طلعنا حفلة حاصلوا طلع طرابور الآن هذا اللي ما يتناهى عن منكر تعلم فعالقضية لا تذكرنا في يوم وليلة ان ما ننكر خلاص قضية لا مثل ما تسأل حديثة بن اليمان رضي الله عنه قالوا هل خير الله على بني إسرائيل في يوم وليلة قال لا ولكنهم أمروا بمعروف فلن يأتمروا به ونهوا عن منك وإن ينتهوا وما عاد في بينهم قال فضرب الله قلوب بعضهم ببعض قال الله جل جلاله في سورة هود اللي جيبت النبي عليه الصلاة والسلام يعلمك الله كيف تنجو في كل الآيات وكل ال... كل ما تكلم الله عن قضية انك ممكن تغير الناس ممكن يعني تكون فعان في المجتمع شفت منكر تغير الامر تأمر ب... تعالوا يا جماعة خلنا نصوم هذا اثنين تعالوا يا اخوان خلنا نصلي تعالوا خلنا نتشارك نسوي كذا اذا فعلت هذا الامر ما يذكر الامر لا يذكر معه النجاة اقرأ صورة هود اذا ذكر الناس اللي تكلموا هود يتكلم ويقول يا قوم يا قوم يا قوم نوح يا قوم يا قوم يا قوم مدام في امر معرفة عن منكر صارت قضية وطامة في البلد ريح ارسل الله على قوم هود ثم يقول لك وانجينا ونج... هود والذين امنوا معه مدام تكلموا ما يؤخذون كلهم معه لاحظ أنجينا نوح، والذين آمنوا معه أنجينا أنجينا هؤلاء نجوا لأنهم تكلموا لله عز وجل ونصحوا وأمروا فلما انتهت صورة هودو شارفت على النهاية الصفحة لجرد الأخيرة أعطاك ملخص لكل اللي مضى قال فلولا كان من القرون لو كان أنوا بقية الله يجعلنا وإياكم منهم ايج فيهم يا ربي ايج سوء أولو بقيا ينهونا للفساد في الأرض إلا منهم إلا لإلا لا ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقيا ينهونا للفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا يقول فرح انهم قليل لكن انجينهم واذا جاء البلاء وعام طم والله ان تنجوا اذا كانت في صحائفك انك تأمر تنهى اي الا قليلا مما انجينا منهم وين الباقين يا رب و سبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه اللي عطيناهم وعيون ما خلناهم عميان قاعدين عند ال ال بي تي والشوتايم والسوبر موفيز وقاعدين طلعون في الحريم وعاكتهم واترفوا فيه اترفناهم واللي عطيناهم الزمين ما خلناهم معه جالس يمشي وتكفز ويتركز في كل مكان واللي عطيناه ايادي وما حرمنا واللي عطيناه لسان أطرفناه بها اللسان جاء للتعاكس ويرتاب ويرلم ويعلم الناس عن المنكرات ويدعو داعيا على سبيل إبلي واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك شوفوا الإعلام إذا ما اقتنعت باللي قبلها بيعطيك الله أمام وضمان للنجاة وما كان ربك ليهلك القراب ظل وأهلها ايش فالحون لا وأهلها مصلحون يتفه هذا ضمان يقول تكون مصلح أنا أجيك وأضمن لك حتى لو يحصل ما كان يقدر الله عليه حرب لو كانوا مظلومين ممكن أهذأ عليه لو كانوا يصلون ويؤمنون بالله يمكن يؤذى عليهم إذن متى ينفرون بالأمر ما أعرفنا يا منكر هل عندي ذلك أعطي فرصة أقول لك بعض كلام رب العالمين وهو لك القضية هذه حتى ولو ظلم أربع آيات وربعها إن الله قائد إذا قال الله أنه سيفعل شيء سيفعله الله ومن أوفى بعهده من الله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور اللي إذا دافعنا عنه قام يعطي أكمل صباح لك الآيات ثم قال بعدها مباشرة من قضية المدافعة وإني في أقوام أدافع عنهم وأحليهم قال بعدها على طول أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا يقول الله يقدر أنهم ظلموا لكن ما قد سعنصرهم وإن الله على نصرهم لقدير يقول قادر أنت فعدوهم في الأحوال لاحظوا ظلموا بس قال ما أنصرهم لم يثبت أن في أنصرهم قال أنا قدير لكن ما نصرهم نكمل ليش ما نصرهم يمكن كفار لا بيوضح لك أنهم مسلمين وإن الله لا نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله يعني مسلمين ومظلومين ومنكرهم إلا أن يقولوا ربنا الله ولو لا تقحم الله الناس بعضهم ببعض لهدمت طوامع وديع وقلوا وما ساجد يذكروا في اسم الله كثيرا الانتي يقول بك ولا الله ولا ينصر من الله من ينصره إن الله لقوي إن الله لقوي عزيز من هم اللي تنصرهم يا رب الذين الذين إن في الأرض اللي إذا جعلته مدير أو رئيس أو مكنت في بيت أو جعلته آمن ومكنت في مكان أقاموا فلاك وآتوا الزكاة ما يكفي وَأَمَرُوا بِالْمَارُوفِ وَنَهُوَانِ الْمُنْكَرُ ثم قال بعدها كلمة أجمل لما قبلها تقول طيب يا رب لأن في ناس مكنها الله في شقة وفي دور لا أمر لا نهل. نهل في ما أمر ولا نهى مكنها الله في غرفتين وصار ما ما أمر ولا نهى ولا هذا المنكر أمكنها الله أنه أي تداء وما سوى شيء مكنها إن مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إيه اللي يخلي مدير القسم ما ينكر إيه اللي يخلي موظف ما ينكر يقول أخاك بسرولني الله يريحك بعد هذك يقول ولله عاقبة الأمور توجيح فصلك مو بعندهم ورزقك مو بعندهم لاحظ إذا عندك هالخطوات تقيم صلاة تؤتي الزكاة تعمل مهروف عن المنكر يدافع عنك الله ولا ينصر من الله من ينصره لو عادت من عادت يعرفنا كيف ننجو يا جماعة لأجل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في المسلم من حديث أبي سعيد يخذني رضي الله عنه يبين لنا يعني كيف ايش اللي يخلينا ما ننكر منكر يعني أنا جيت منكر ما انكرت يعلمك ليس أكثر ما يقول والله خالص صح؟ واحد خالص يقول خايف يبدل علي ثاني يقول خالص أخت سوضيع ثاني يقول والله ما يدخل بالناس رابع يقول يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا يمنا عنا أحدكم في أحد بي friend or modelling أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام أو أرأس بنا من النبي عليه الصلاة والسلام الله يقول أن المؤمن رؤوف، فيقول لي ولك نصيحة نستخدمها يوم القيامة يقول أنا تروني بيع السلامة يا جماعة إذا نطع أحد وما استجاب يضيق صدرة عشان كده الله عز وجل يقول لعلك باقي نفسك يقول بتحرق نفسك إذا ما استبعوك إذا ما طاعوا، إذا ما أصنعوا كلامك وهو الحق يقول لعلك باقي نفسك يحرق تحرق نفسك عشان ما أطاعوا لأنه يريد لنا ولكم النجاة دعوة له كل الأنبياء دعوا عليهم السلام دعوتهم في الدنيا وترف دعوته عليهم صواته والسلام مع أنه كان يحتاجها هم يكبون عليه سلسلور وكان يحتاجها منطوضهم من الطائف وكان يحتاجها يوم يستمع عليهم مشركين وشدوا رأسه وكسوا ربائيته كان خليها لأمتي فيقول لبع سلم أنا لا يمنع أن أحدكم هو أعرف الخلق بربه وأعرف الخلق ببوقفك بين يدي الله عز وجل يعلمك شيء ينفعك ألا لا يمنع أن أحدكم مخافة الناس يقول لا تخاف من بشر لذيك اللي موتون ولا يمنعون لأنفسهم نفع ولا ضر ولا حياة ولا موت ولا نشورة يقول ألا لا يمنع أن أحدكم مخافة الناس أن يقول في أمر إذا رآه أو سمعه ثم عشان منكر يقول لك خاف الناس قل ثم أعطاك بعدها كلام جميل قال فإنه لا يقرب من أجل يقول ما يذبحونك عشانك أمرت معروف يعني ما راح يوم موتك الثلاثنين عفة وفعين وثلاثين ثم يصير اليوم عشانك أمرت معروف يا أمك قال فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق يعني تفصل عشانك يعني كل اللي يفصله أمره معروف في ناس تفصل عشان تبيل قبلي خامل أمان تفصل قال فإنه لا يباعد لا يقرب من أجل ولا يقاعد من الرزق حتى تأتي يوم القيامة فيقول الله عز وجل عبدي ما منعك أن تكون قد قلت فيه كذا وكذا وش اللي خلاك ما تقول كلهم عارم عرا عند الله سبحانه وتعالى يقول لك الناس أقول لك ما منعك تفتح صعيفة وفتحة كنت موجود العالم منكرات جنبك علمين وعلى صار أنت معهم يقول ما منعك أن تكون قد قلت فيه كذا وكذا ليش ما تكلمت فيقول ربي مقرفة الناس منعني والله عشان فلا بخير تتكلم عليه وقال فلا قال الله عز وجل إياي أحق أن تخشى وذليتك كثبت الصفقة معي هم هذا لهم أعطاء عراف كلهم وذليتك كثبت الصفقة معي فنحتاج أحبتي نكسب نكس القفقات مع الله سبحانه وتعالى لأجل هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن السفينة ناس فوق ناس تحت وهؤلاء عندهم مال دين وعلم يعرفون واللي تحت ما عندهم فاجتهدوا يا كثر اللي يجتهدون ويخطئون كأنه فجأة عبدل ما ن... خلنا نحضر لنا بعض السفينة وناخذنا وناخذنا في السلفة ونستعمله. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام لقول الألبام ولو أنهم أخذوا على أذين قلو أنزلوا وعلموهم وأعطواهم الماء اللي عندهم من العلم ومن المعلومات الصحيحة اللي توافق الشرع عندهم وهم يعرفونها لو أنزلوا وعلمواهم قال لنجو شو النجاة لنجو ونجو جميعا لكن لو خلقوهم يخلقون السفينة وكان رمنا ما دخل فيه ما هم فينا عند دم يقول الله ترى يصيبهم هم بعد لأن استكينا واحدة والدين واحد قال لا لغرقوا وهلكوا وهلكوا جميعا معنى الحديث هذه المعاني الجميلة اللي تعلم وإياك ترويين وإياك في استكينا واحدة تنكر تغرق معنا أنكر ولا أغرج ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومستدر الأحمد هذا الحديث حسن وفي صحيح ابن ماجه حتى من الألباني من حديث جريد يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أجل هالمعلومات وما أجمل الدع من ثم من فيه محمد عليه الصلاة والسلام يقول ما من قوم يعملوا فيهم بالمعاصي وهم أعظم وأكثر ما شاء الله طيبين وفيهم خير وكثيرين هالخير ومع ذلك المعاطي ظاهرة قدام الناس يعمل فيهم بالمعاطي وهم أعزوا وأكثر إلا عمهم الله بعقاب تقول عائشة رضي الله عنها في حديث في مصرد الإمام أحمد اسمع الحديث تقول دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد حزبه النفس تقول ابن عائشة يدخل مرتاح ويسلم دخل ذاك اليوم مرتاح النبي عليه الصلاة والسلام قالت فلم يتكلم ولا كلمة قاله قالت حتى توضع ثم علمت أنه قد حزبه شيء وحزبه أمر فخرج وصعد المنبر فقال يا أيها الناس تغيران في كنسية النبي عليه الصلاة والسلام جاءت من وين خبر جاء من السماء فقال يا أيها الناس قال ربكم يا أيها الناس، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. قبل قبل إيش؟ إذا قال بعث الله ترى في شيء بيصير له ما والله بيصير. قال قبل أن تدعوني فلا أجيبكم. كم دع ودعناه زماع وما أجبنا؟ قال قبل أن تدعوني فلا أجيبكم. وتستنصروني تقولون الله منصرنا قال فلا أنصركم وتسألوني فلا أعطيكم يقول عليه الصلاة والسلام لا تعمرن بالمعروف ولا تنهونن عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرأ أو يوشك أن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو خياركم أحسن ناس عندكم يقول يا رب قال فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم أحبتي ما أجمل أنك تقرأ قصة وتتأثر منها وأجمل من هذا كله أنك تقرأ كلام رب العالمين وتستشعر هالكلام اللي قاية وهالقصة التي ما كتبها كاتب من نفس الخيال وإذا ما نطق بها العيد المتعال والله لو فهمنا القصة وطبقنا محتواها أضمن لك قصر لكن مو في الطائف أضمن لك قصر في أعلى الجنان تجري من تحته وما المجاري أجلكم الله في بيوتنا والله النظام لك هذا بنص كلام الله جل جلاله تجري من تحته الأنهار أربعة زوجتك فيه نصيفها على رأسها الطرحة يقول الله عز وجل الذي خلق الطرحة وخلق الدنيا كلها يقول أنه بإعتلم قل لهم أنا خلق الدنيا وخلق الطرحة، قل لهم الطرحة أحسن مما خلقت. خير من الدنيا ضم فيها. هاي طرحة هذا كيف شعرها؟ هاي كيف وجهها؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام نريقها الذي حواه ثغرها لو مزج فيه البحر لو قطر من جدها من شهد قطرة البحر قال. نومز جريقها بالبحر المالح الأجاج ما قال فاق جبعا اللي عنده لا عذب لا قال لا نومز جريقها بالبحر المالح الأجاج نفارا عذبا فراثا بإبن الله, الله الله لما تكلم عن الدنيا وخلق الدنيا قال ولم يعي بخلقهم قال وما متنا من لغوب لما تكلم عن النساء في الجنة سواء من الحور او من النساء اللي سينشئهن الله بعد دخولهن الجنة قال انا انشأناهن انشاء انشاء الله عز وجل يقول فيهن خيرات حسان اذا وفف خالق الحسن بأنهم حسن بانهن حسان اجل اطلق لعقلك العنام هو خالق الحسن ويقول انهم حسان الله أكبر. قال الله عن خدمك هنا أنك إذا رأيتهم ما تفهم خدم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا حسبتهم لؤلؤا ما ترى. مطالع وما تبغى وإذا رأيت هي ترى رجل على صورة يوسف عليه السلام وان ترى وجه لو في الدنيا لقلب ظلام الناس الى نهار وملأت ما بين السماء والارض نورا وريحة اجل اي شبيح تجدها فيها وانتريب. انظر لما تشاء في الثمار ولا في ولا في قصورك ولا الملائكة الذين يأتون ويسلمون انظر لما شئت قال واذا رأيت لما رأيت قلل الزفر لن ترى إلا نعيما وملكا كبيرا يصف لك الله عزي القصة واحد حصل على كل هذه المزايا بعمل قليل تقدر تويه وأقدر أتويه يقول الله عز الله يرزقكم واضطر الله يبارك فيه لكن اخواني تأكدوا ان هذا العمل والله اخير من الامور والتعاون مع اخواننا والله هو من اوجه الوجه فكلنا والله يعني يد بيد وكلنا يد واحدة نفس الله سبحانه تعالى وفقنا وياكم لكل خير نقول لي ان الاسواق صارت لهذا الرجل الذي وقفنا الله سبحانه وتعالى لاحظ ان موطفه الله عز وجل وفد قطته ما قال فوزيا ما قال اعملوا مثل هذا الرجل لكن اتفق رب العالمين جل جلاله ان ذكر لك الرجل وعمله البسيط اللي سواه وجزاء الكبير اللي أخذها ثم قال لك أنت لك الخيار إن اشتاقف نفسك واشتاقف نفسه في أخيه هداية تنوصف الله عز جل الوضع العام اللي خرج فيه هذا الرجل الله مش شرح بالدور ما يسر أمر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ما شاء الله تعالى ولا شاء الله ينفذك. أي شيء الحمد لله. الحمد لله. الله أعبك. الله الله الله أكبر. الحمد لله. لا الله لا عندي والله الله الله الله الله الله لله لله. الله ان الحمد لله الحمد لله الحمد لله صوره الصلاه والسلام على رسول الله اللهم بارك و صل وسلم في يوم من والله يقول الثالث إذا نصلك الكلام يتبطل أسهل الله أن يسهل لي وردك وأن ينوّل عينا في فهذا الرجل خرج في بيئة حتى لا تظن أن الظروف كانت سهلة عنده فقط بجأ بالظروف المحيطة والجو الصعب ومع والله عمله قليل لكن رب العالمين العزيز الجليل جل جلال تكوب تقدم لك قطرة يتقدم لك تأتيه تمشي يأتيك هولا وهو غنب عن العالمين كلهم ما فيه لو انذرة نسأك الله بيأتنى. ولا كلمة ولا حرب خرج الله بكفلة ولا نفرة إلا يمين عنه المهم الجو الجو العام وَضْرِبْنَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ إِذْ جَاءَهَا جَاءَهَا جَاءُوا اثنين الله بيعلم مقدار عنف هالقرية احنا الان 1427 سنة نكفيه لرسول واحد هؤلاء جاهم رسولين وما زال عندهم عتوش في الجو العام فكذبوهما فعززنا بثالث ثلاث رسل قالوا إنا إليكم مرسلون عند الله قرية عتو قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون شوف كلك الحياة مو كذابين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرتدون قالوا إن فقط بكم لإن لم تنسه ثلاث ثلاث معنا إلى أعلى خلاص طفع الكيل والله إذا ما تركتونا في آمنة لإن لم تنسه لنرجمنكم كيف لكم أجد وأجد وأجد وأجد وأجد ما جاربوا ان جبتوا أروسكم لا من الحق فيهم قالوا لنا نهجمنكم نكسر ونهشم جماجمكم بالأحجار الهوزة فوق هذا من العقد باقي بعد الرجم قالوا ولا وليمثلنكم لنا عذاب الهديد ميشي بعد الرجم؟ وهذا النقاج والحوار الحنيس وكحمل ثواه والصوت والصورة لنقل مثل الله الخبر من منصفة النقاش وهم فيها رسوا صبعا في الأرض يعني أهم ما فيها رسوا صبعا يقول من ذلك إلى موقع آخر بنفلة عظيما يقول فأتنا طالما نرضى منكم عليه نفسنا كلنا عذابنا فينا عجاء عرضنا نحفظ واحد اتحرك رجل اليمين لنتقلع الخطأ اقول واحد اللي يمشي في الدنيا اقول ارضيها كلها تنشي ليه يا رب ما يوصل لهذا وجاء رجل رجل وجاء رجل من اقضى النبي وجاء من اقوط المدينة في رجل رجل يستام يا الله تجيب اشتار اخذ الفاظة من اقوط المدينة ايش ما نوصل لك الله عز وجل ان الرجل ما كان قريب وانتغ لا الرجل بعيد لكن حامل هم الدين وصار ودير رب العالمين كيف واجهه دين الله عز وجل اللي اعطاني اركني وانفاني تخلط و تدخل بأطفل قبله اولادي من عنده كل ما املك و قبله ايش قاضي من رب العالمين قالوا له ابنبوط القبض في اقصر مدينة يعني انه ما يولامه في اقصر مدينة احنا ما عارف انه ما اعطى مليار وبيعطى اكثر من مليار لقد واحد في هناك مليون الحين طبعه واحد هذه اعظم هو يعرفها الاوليالباب انهم من اكثر مدينة ويدعى ما كان بانشي يقول لي حاج عليهم ولا ادري اهم شيء عنده ان الله عز وجل يشوفه مبادر انهم ثاني ومسارعون على الخيرات يسير لسوط اخوان ايه يشتوى وجاء من أخوط المدينة رجل يفاع قال يا قوم هؤلاء يهددون وهؤلاء يثبتون أنهم رسل ثم يلفتون أشي هذا يا قوم اشتك قال يا قوم اتبعوا المرسلين ارادتها جديد وش؟ جاءت معلومة جديدة؟ يعني هم ما كان يدون هل يرون مصريم؟ وش مجالة من هنا؟ هو يعلم المقام الخطة لبناء؟ ايه الخطة؟ ماذا تعلم؟ يعني ايه يعلم ان الله يرى من خطرة مواصل يحاصل الأرض؟ وما من خطوة تخطى على الأرض إلا ولها عين ترقبها من فوق الأرض فقال يقوم اتبعوا المنطلين اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرى عذا على من لا يسألكم أجرى وهم مهتدون قلبهم تكلم وقعتوا فيه وهم الآن هادين بوصله وهذا جاي ما له دخل يقول من أهل التكثير أن منهم من يعني كظم غيرها شوي حتى نزل من فرص ثم ثلث يطع فيه ومنهم من وطأه بالفرص ووطأوه بالخيول حتى اخرجوا امعاءه من دبرق وحنجوته من مكانه ايش فارفي ايش جاءلت عند الله خط السير عنده كان جاي من بيتهم وبيرجع لبيتهم تدري الله من وجه خط السير كان يروح ويرجع الله جعل خطتين مختلفتين انه يروح وما يرجع البيت ومن اللي نطير انه يروح ولا عاد يرجع المزرعة اللي كان خالصين انه يروح ومن هناك قيل ادخل الجنه من بعثك من مشوارك الجنه يروح عاد يرجع بيتكم ابا وديك القطر وبانقل في جراب منطوطه وفوش و فرش بطائنها من استبرق والخدام عندك ونفرش لك الدنيا كلها مباشرة شوف الجمال من موقع الأمض بعروف والنهي عنه منكر إلى الجنة أجمل رحلة تطلع مشوار ثم يولونك يطرق في الجنة هذا لك ونتمو وأنتي أمر ما أرفنا يا عموك إلى دخل الجنة يقول أهل التفسير أي حالة الآن؟ قال يا ليت شوف جماعة الكبارة يعبر لك عن مشاعر واحد ما؟ قال يا ليت قال يا ليت قومي إيه ليس اللي مبني بيهم علي؟ يا ليت قومي يعلمون يقولون ما زال يعمل هم الدعوة حتى ما يدعوا دخل الجنة يا ليس قومي يا له ايش يعلمون انتم قبطة كعسنة فيما غطر لي ربي يقول هذه اجمل خطوات في حياتي مرت على طحاءة الدنيا كلها وجرائم في الارض وما بقت ولا سيئة تيجزر يمشي هالخطوتين حل الله يكتب هكذا وتبلغ دين الله تأمر لو قفع شارع لو مطعم بما غفر لي ربي هذا الحال هاتف ملع نجاة الى الابد ما عثمت نار ولا ضيق وفي ولا قبر ولا ضمت قبر ولا عطاق في النار ولا شراب صديد يأكل يشرب منعم ابدا هذا الحال يدخل جنة الله يكون في شيء بعد بما غضرني ربي وجعلني من المكرمين قل بعد أنا مكتوب عند الله المكرمين ايش طب بعدها خمال راح دم هدر ها لا وما أنزلنا وما أنزلنا لقومي من بعده زمنها يا من جند من السماء يقول الله عز وجل ما نزلنا لهم جبريل ليكتفهم الأرض هم أحقر عند الله من هذا وما كنا منذعين إن كانت إلا طيحة واحدة أمر الله ملك ملائكة غضى لها القضية لصوت فطرخ وطاح بعد الصيحة فإذا هم قامدون من هم اللي قتلوه لا واللي شابه وسكتوا واللي حاضين الموقف وكل من يحبهم ويحبونا لا حتى اللي ما دافع عنه وساكت أخذ ما له نجات وأهل وأهليهم وأبطالهم دمر الله وأهلك القرية فإذا هم قامدون يا حسنة على العباد ما أتيهم؟ هذه الرسالة أنا أتشف منها إيش؟ وأستفيد منها إيش من هالآية؟ أستفيد أني قد أكثر فتحة مع الله مباشرة مشوار للجنة تكتب من المكرمين يغفر لك الله عز وجل كل أمورك يوم شفتي واحدة متبرجة ووحتي نصح فيها وقلت لها أختي بهالنسام وهالكحل لو كانت عينك عوار كان ما نظرتي هالنسام لو كنت عمي ما نظرتي هالنسام أي بليش يوم عفات لازم تعطيه إذا عفات بني لو كان التناسخ بخلية طرطانية وفقّبت غموشك وحواتبك وشعرك كان ما سويت الحركة هذه لكن يوم أطرت عصيت إن الإنسان لا يبقى الرآه استغنى وإذا أنا على الإنسان أعرف تخليك تروحين تكلمين لنا. وتخليني أنا وياك نكلم الناس شفت ناس لو بعيدين بس كلمهم انقحهم ضرب بالمعروف ما تدري يمكن ترجع ولا تصحيف ولا بطايه تكذب يمكن ترجع وقد كتب الله اكتبك من المكرمين قدام ليش تكلم لي قدامي وانا تحتينك احبك في قتاه المقام كنتم خير امه أخي يا جبت الله ليش عشان بتقول ولا عشان أموال ولا عشان حرامين؟ عشان إيش بالمعروف بالماء عن المنكر وتؤمنون بالله لا قدم أول ماء رقمها يا أموك المؤمنون والمؤمنات ملم يا رب بعضهم أولياء بعض قفتهم يا رب يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقيمون الصلاة كيف تقدم أمر من عروض رحمه الله على الإيمان؟ أمر على الصلح. يقول شيخنا ووالدنا الشيخ العلِي بن باز رحمة الله. يقول ما علم أمر يقدم على ثاني أركان الإسلام إلا لعظيم أمر قد عظيم قدره عند الله عز وجل. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله فيهم ما في شيء دراش أولئك ما قد سوفا للبعيد سيرحمهم الله كم طبقات وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ هَيْنَا الْخَيْرِ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلاح لا وإناؤك هم المطلق الفلاح هو الفوز بكل مرغوب والنجاة هكذا قال العلم والنجاة من كل مرغوب تحصل عليها بسعلك هذا طيب لو جاك واحد قال لك يا اخي أنت اشتغلك في الناس الناس حري صح صح اجيك واحد يقول لك والله يا أخي أنت يا اخي ايش دخلت في الناس الناس حرين ايش تقول له بعض الناس يتورط ما قلبي يغض اذا قال لك ايش في الناس يا اخي لو يقول لي الشيخ الحين ايش دخلك قاعد الناس هذول حرين خليهم اقول له طيب بعد انت قول الناس حرين وانا من الناس انت اشتخرك فيني؟ صح ولا لا؟ الحلم تقول اتخلم في الناس انت متدخل فيني الآن بعد ما تعقيه في منطقة هو تقول له اللي دخلني ان الله يقول ولتكم منكم امه الله عمرني الله اللي قال لي كنت بخير امه اخلت للناس تأمروا بالمعروف صح ولا لا؟ ان اللي دخلني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكر فليغيره انت تدخلك من اللي يكلمك من اللي خلاص بيتحرك ابلي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض استوون يأمرون بالمنكر وين هون عن المعروفه مش انت بتأمروا تحرك الثاني قبل ما يتحرك يا جماعه شوفوا والله العظيم اني اكلمكم بكل صراحه فرد كل امر ما نأمره الان ولما الآن فيأتي يوم يكشو ويعم في المجتمع فإذا عم في المجتمع بدون ينكرون عليك أنت المعروف والله العظيم يطلق المرحلة ينكرون عليك المعروف ماذا تحضر لحية لي يا أخي ترى قضية من هي التعقيد يبدأ ينكر عليك لأنك ساكت. لو أدخل ذاتك ويقول لك تعرف ليش حاطر مجلط هنا ومطلق هنا لو قلت لي والله آسف فتشاور تم العيال هذا قال لي يبقى جايك يقول لك بالله يا شف غير مطلق فنوم اليوم فيها. والله لنفترض أن باقي ماذا فعلت؟ صح؟ لكن لو كنت تعال سأل أنت اشتخرك ولا أنت في في القلب وبارد اللي دخل عندك ما عاد يجي عندك صح؟ يبدينا يا جماعة. إحنا متفاوتين مؤجلة. انا اقول خمسة غزفات سورة أول دوّر. إحنا ممكن الغيرة. وإذا صرت جمع. وبنطير مدفع بذلك فاتورة عشرين فاتورة أقول لك برنامج تخدم فيه الدين جراتنا عوندي وأنا بعيدا والله ما أقوله إلا انطلاقا من الحديث النبي عليه الصلاة والخلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيناك بناس أسأل الله أن يصبح لي ولكم النية والذرية وأن, وأن يقروا أعلمنا بذلك وأن يجعلهم خدما النبي لأنه أحب لولده أنه يكون أحسن واحد جرى أصدر نامج بخيطة مع أولدي كيف أطبق القرآن مرت على قول الله عز وجل والتعاون وعلى الذر والتقوى ولا تعاون وعلى أكمل أجوانه أطبقها معهم وأربع سنوات ونصف عندما ندخل فقاله قلت لبابا حبيبي ترى الدخان ما يحبه الله عزه إذا سلمت عليه قل له عندك دخان ولا لا قال السلام عليكم ورس عليه قال له عندك دخان لدي مستغلط أول مرة عليك يعني يهتم بأمر الدين ولا شيء يبغض الله ولا شيء حلال ولا حرب فقال له عندي دخان قال بابا بصدق قالت عني روحنا بقاءه، دخل قال السلام عليكم واحد، السلام دخان، كان عندي دخان، كان عندي، قاموا ببقاءه يعني، رحنا الثالثة، كان عندي دخان، قال لا، قلت كلنا بابا، الله يرزقك ويجعلك جنة، المهم طبعا شرنا منه طبعا الولد أحطرث عنده قضية، وهو لازم ترى أن أشتري من هذا أو هذا إلى في شيء ما يحب الله عنه. جينا من الاستراحة الساعة وحدة وحدة ومقص الليل أبا شوف الله يا جماعة أني ما كنت فك في القبيل لكن دخلنا بقالة مباشرة ما تكلمتها قال عندك دخام قال إيه الله يلا مشينا رحنا البقالة في ثانية قال عندك دخام قال إيه قال يلا الله وما مشينا أنا والله تعبان قال له قلت له ظل ما تكتر بقال هاني كلهم ذكرين قال لا فرو فقال هاني قلت بحقيقة كله... كلهم ذكرين كنت بنشتري لهم؟ يلا عندهم دخان ما عليش نظر بكرة؟ ما عليش نظر بكرة؟ ليش ما نظر في أولادنا؟ إن هي أما يتعاون عن الظل والتقوى ولا ما يتعاون على إسر والعضلاء؟ ما عليش يحرم الناس اليوم بكرة؟ بس أهم شيء ما عليش يحرم الناس اليوم بكرة؟ بس أهم شيء ما يتعاون عليكم عدوان تخيل لو طبقتها أنا وأنت والشيخ وكلنا كل واحد جاء عند دخانة قال الله عندي دخان قال إيه انطحف أو حتى لو ما انطحف قال ما أشكري منك الشيخ دخل قال ما أشكري منك الثاني ما أشكري منك عاشرة في اليوم والله العظيم من بكرة النعدي شوف الدخان قريب حولها مجلات أشتري يا أخي في جبت حد مئة ريال اللي تشتري إذا شفت مجلة خريعة قال والله أنا كنت بحاجة بحاجة المجلة دي ما أبي شايلك روح خلنا توصل ضاعل ضاعل ما يوصلها بيقول ما قشت لكن صار عندنا ما في قضية قبل ذي فسأك الوعد عنك إذا خانني فاضي روح أنا راح أبغاك على الثانية أبغى الجيب والله انتقدنا هذه القضية من, من من من قلوبنا العالم ما نطبق القرآن شوف ضد بركتها تتطبق أن تتفضق وتعاون على حب البر والتقوى تخيل الآن إذا ما سكتوا عند طلب تأجير كلهم يا أخي روحوا مروا على عندكم مروا على البقالات اللي في الحي وشوفوا أي واحد ما عنده دخان ولا عنده مجلات خلية أعطوا له اسم بقالة ونجلس فيها يا أخي يا إخوان ترى هالبقالات ترى ما تبي دخان كونوا عندهم ترى العالم يروحون بيدعون الخير طرامة سهلة وبقية الأمر الثاني قول الله عزوجل تسبَّي بقوم يحبهم تخيل الله يحبك تخيل أسم الله مش عنا منه ويحب أولادك هني كأيهم غير الناس ده يحبهم ويهجرون استفتاءهم أوقفه أذل على المؤمنين ما قال أذل على التجارين قال أذل على المؤمنين جربت مع ولدي بنتي هذا المثال وأنا باق جربوها يا جماعة نزلت أنا وياه عند أصحاب هذا القضاء اللي كان في الله يقول أذل على المؤمنين الله قد يكون هذا أحسن عند الله من كل أولدي معي ويشو وشوف ويسمع والأطفال أذكياء راقبون. سلمت عليه جلس مسلم قال مسلم أخذت بالحبول سلنت عليه وكيف حالك طيب وأنا أخوك ولدي يسمع وش أخوك هو يعرف أمانه وجاد أبوه وأنا أخوك شوي جذابة فندم على ما ح. والله الله عنا هذا مسلم والله جماعة خلنيك مظلوم كان أدخل جنة كمان كانت في قلبي متضارب المهم ديالك بالسيارة كنت بأخذ الخمسة ريال أنا ما بعطيه قال ليش؟ أشوف مسلم راح أعطاه ورجع تبرمج عنده الآن أن هناك مشاعر يفترض لأي مسلم وأن في إخوان له مهوجانه في البيت مجمع يحس بأرامهم ولوهم حق عليه يعطيهم. هل مشوارك كل شيء؟ والله كل ما يشهر نوار له بابا خلنا كل ده. خلنا نسلم عليه المسلم ويتأل مسلمون خلي دماء نحسن حسن أولادنا المسلم له وضع خاص المسلم له حق عليك الآن يضربون إخواننا في كل مكان قد عيالك عيانك وقلت لهم لو مرض لو انقطعت يجين تجعلون تبكون تدعون لي قلت تعال مدعي لإخواننا في الأوقتين وفي, وفي العراق وفي الأوقتين وفي كل مكان حال ندعيه يا خلي حتى تشكل خلي حتى تلعنده عامة في ثامن اعلم منك من دعوتك في, في كل مكان لا تضيع واعلم أن من أوجه الواجبات علي وعليك أنت تنجو بها وهذا وعد من الله عز وجل أن جينا ولينا هنا نفسه أن جينا ولينا هنا عن فساد أن جينا منهم اعلم انك تنجو والله بهالحركتين وهالكلمتين اكتب اذا في ان كان منكر اكتب فيش مسوك صندوق تراحات اكتب منكر وعينها اكتب رأيت محل عندها ديع اغاني كلها رسالة رأي المحل اطية اخي الله عبدالله اكرمك ولو شاء نفعل وفعل وفعل فيه وفيك فمناطحة وحبا لك انك لا تأكل لا تأكل حرام ولا تقل في جوف وكجف حرام ورب يمغنيك عنها فجين كل أغنية تسمع على على, على ظهرك تحملها وزر يوم القيامة أنا خفت عليك وأعرضتك ورأتك ورأتك ماشي ورأتك قاعد تنفل عن حلاك اكتب يا جماعة خل نحفظ بها القضية ونحملها الدين ونكون عون بأخواننا في الهيئان فوالله هم الأمن بعد الله عز وجل من قصة آل ياسين انتبه حبيب الغالي والله ما قلت لك إلا حب لك انت باهتقع في أعراض الهيئة أو تتعرض ومعروف منها عن منكر فلا تدري هل يفعل الله بنا مثل ما فعل به قوبياتين ياسين عشان هم آذوا من يأمر معروف منها عن المنكر و في حتام هذا المجلس أن همنا الذي نحمل هذه إقواننا في قلوبنا هذا الأعمال القلوب سوف نؤجر عليه لكن سأسأل سؤال والله إني لا يعني أعذوكم حبا لإقواننا في لبنان والأهل السنة وفي العراق وفي فلسطين وفي كشمير وفي فلسطين لكن سألت نفسي سؤال أقول سبحان الله قبل عشر أيام كم مرقد كان فاتح لبنان وكم بار من الشراب كان مفتوح طيب اليوم ما فيه شفت عظمة الله قادر اليوم ما زي كهرة في ما زي كهرة بنهائية في جماعة هذه الأموم تخصل حولنا عشان الله تعلمنا خلنا انتبع أحبت اللهم اني سائلك وتبني ولي وشك الذي أشرفتناه الظلمات فلح عليه بأمر الدنيا والآفرة أنتما شرقتني برؤية أحبتي هؤلاء فوق هذا الفرش وأخواتي هناك اللهم شرقتنا برؤيتهم أخرى تحت العرش اللهم كما جمعتنا وإياهم في قيام قطنعها البشر اللهم اجمعنا وإياهم وأذقنا لدة قيامي بفردوت التي أبدعتها يا رب البشر اللهم إنك تعلم ما في صدور إخواني هنا وأخواتي هناك من أمنيات لا يعلمها إلا أن يا خالق الأرض والتماوات اللهم لا تفرقهم من هذا المجلس وفي صدر واحد منهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن يقوم مجلسهم هذا إنك على ذلك قدير وإن ذلك عليك يتير اللهم من كان منها له ذرية اللهم فأقر عينهم بصلاح نيته وذرية يا رب العالمين ومن لم يكن له ذرية الله فرزقه ذرية طيبة طالحة إنك سميع الدعاء يكون حزا له في الدنيا والآخرة ومن كان يارضي من إخواني مهتد فزده هدى وجده تقى وجده يا ربي خيرا وقربا إليك ومن كان يارضي من مثلها مثل حالي قد ضلت تبيل وقد خلط طيبا بخبيث اللهم يا رب فتب عليه من هذا المجلس توبة نصوحة وجعله ينطلق من بعد هذا المجلس هذه النهديا يا رب العالمين وثبت مطيعنا وحفاظنا ونفزع بيننا مسحورا إلا فكنت عنه صقر ولا معيون إلا أزلت عنه ماب ولا مريضا إلا شفيت ولا مديون إلا إلا يا ربي وقضيت عنه غينة ولا مهموما إلا فرجت عنه أهمة اللهم انطر إخواننا المجاهدين جاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم كلهم فوق كل أرض وتحت كل تمام كلهم خير معين يوم أنقل المعين وكلهم يا رب خير ناطر يوم أنقل الناطر اللهم يا ربي أرآمنا في دورنا وأطلح إنتنا وولاة أمورنا وَاجْعَلِ اللَّهُ مَوْلَى يَتَنَا فِي مَرْقَابَكَ وَاتَّقَاكَ وَاتَّبَعَ أَمْرَكَ طَالِبَ رِضَاكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وإخواني خصوا الملك عبدالله جزاء الله خير بدعوةٍ في هذه الليلة فوالله كان سبباً بعد توفيق الله جل جلاله في إيقاث المنكر رضي الله كان سوف يحصل في الطائف من حفلات جنائية كان يعزلها غروفة طول هذه الأيام الواحدة بأمرٍ من الله سبحانه وتعالى ثم أمر من الملك الله عنا خير جزاء وادعو له يا أفر. والله منكر أذين وكان سيفرح الشيطان وأعداء الدين لكن تضر الله عز وجل وخير والله رأي وخير أمر أن يقتل إخواننا ونحن نرقص ونغني لا والله بل ندعو لهم ونقيم من الأعمال الطالحة ما نرجو الله عز وجل أن يتقبلهم منا حينما ندعو لهم آسف أحبتي على الحطانة ولكن والله لا أسألكم عليه أجواء ولا أسألكم عليه مالا آخر جعوة أرفعها في هذا المقام لأناق قد كان السبب بعد توفيق الله جل في أن استمعنا في هذا المقام إخواني نذكر عند الله عز وجل كانوا هم السبب بعد الله في ذلك قد يقول الله قلوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات بفضل لا ثم أقوام كان لهم الفضل بعد الله في هذا فأسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن ييسر أمورهم ويغفر بنوبهم وأن يجعل لهم من كل هم فرجة ومن كل يضيق مفرجة ومن كل بلاء آفية وأن يكون لهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا آسف أحبتي وأصلي وأسلم على أشبقي خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم ازاكم الله عني وعلى ما ذكروا لي حضوبنا ونمكن أن من بعض جميعا الشيء ما جاء جال على انترصة المحاورة ومن حضر المدارس السكري المجلس إلى للا ينفضر المجلس ويقول وانا عبد الله سبحانه وتعالى خارج هذا هذا المجلس ومحاورة لك تبدو الهاتف الحسن فترى وتفضل من الجميع هم يحبون ذلك، أو الذي من ينظر، ثم قال سديا حتى يعود على أصواه لذلك دينه، قد غارف ضعف حال السديا، ولا حرب مضاعف غارف تهالك. أحسد الضرام أشرى من بسعي لهذا المخيف المضاعف وهذا القاف الشام الذي يشرب عليه أحبابنا وأخواننا في فصل التعاون في الساحة والأخبار والتواريخ التاريخية لمحافظة القارة أشرى على وهي ما أقرأ من قضى صلى الله عليه وآله العلم لعليمه أن يطارد الله عنه عندما أرسله إلا خيصه ولو ينفد على رسمه في مقابه لأن يمسي الله بها رجلا واحدا خير لذلك في هذا اليوم المبارك فأعلمت خارنة إلي مطمدى المساء والمصير المقاب والمساء فأعلمت سلامنا بعد في هذا اليوم إلا الله فهذا دعاء لها وكذلك نريد في سلسل المبارك التعليق على جمهور هذا المسجد وعلى جمهور هذا الصور في الحمد لله المسؤول والصلاة والسلام على الرسول لا نملك أن نقول بعد كرام الشيخ شيء لكن إذا كانت الوطية وأعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطيه لما هو يأخذ من يحبه الله هذه تخص الدنيا كلها رجل يحبه الله ورسوله إذا أحب أحد ثم تقول له وصية غالية ولا رخيصة استختارنا أغلى وصية صح؟ فالله يقول أني أحبه والله أغلى يحبه ثم الوصية من من يحبونه لأن يهدي الله عبدا واحدا فتخيل يا شيخ لو كان لك الآن قد قرأت كتاب صح أو وصية تخيل لو كنت أن صاحب ذاك الريال اللي طبعت فيه تلك المطوية الخاصة اللي أسلمت عليها هذه تعرف يعني هذا يعني كل ذنوبها اللي غفرت من ذا الحسنات كل فرط صلية من ذا الحسنات أولادها يستخدمون أولاد أولادها عائلة مسلمة بعدها عائلة مسلمة وبعدها سبعين ألف جيل كلهم في ميزانك إن أذن لي الشيخ في ثلاث دقائق أو دقيقتين وأذنتم لي أنتم سأقول هذا تلبيني داعي معروف الآن أسلم على يده عشرات الآلاف والله عشرات الآلاف وإذا ذهب الالتلبيني يتأجي الإذاعة ساعتين يقول يسلم عدها ساعتين بالآلاف إلى الآن يقول أنا لست مرتاح وفي قلبي شيء وكل ما جلت يفكر قال أثار الله أنه يحقق لي هالألم وهل يحقق لي يذرج عني هالألم ويحقق لي ما في فدري أي شتيك وش مضيق فدرك وانت العلاق مثل مي علي ذك قال أنا أمني في أشوف الشائد اللي جاني في أحد شوارع الخلف وعطاني مطوية خمس بلات وكانت خذب إسلامي والله ما ديه فوق الأرض ولا تحت الأرض لكني أقول كل هذا هو الجوض اللي يفجرون بسني سجلون بسني شاي وما زلت أبحث عنه والله ما لقيته يقول أدور في المنتاج بأخر سأدوره وشوف الناس ما لقيته يا أخي شف الشاي بهذا بدت أعطاه مطوية خمس هذلات الأبريان فأحبتي لا نبقى على أنفسنا وأنا أتكلم عن نفسي والله احنا المتاجرين أصلنا على الله عزيزي لا نبقى على أنفسنا ندعمنا في كل ما زلت نفسه ما عندكم يمتد وما عند الله وما عند الله ذاك قد تكون ما تكلمت يوم وما انطعت ولا وزع شريف قد يكون هالريال أعظم لك من محاضرات الدنيا كلها ويسلم أحد وعوائل تحتها فنحوني أحبتي لكن والله والله أني ما تكلمت إلا حبا تلكم وقبل هذا حبا تلله جلالا وفيدين الله وأصلي وأصلم على خير سنقن الله أزاكم الله عني حسنا حسنا مرحبا انا اراه انه على وكدا... وكدا... وكدا... ما تطابق هو قايده قديمه قال قال تحدث عن جهات الميوتو وكذلك ترى وكذلك الثانيه عرفت ان لقاء بعنوان